أحد عشر استمع إلى نطق حرف الباء بالصوائط القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظ باء، بو، بي بط مكتب يركب بساط برتقال يكتب